ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في ذينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه حظا عظيما، وقال الذين أُوتوا العلم وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ولا يلقى إلا الصابرون.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 الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الثار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا